قش عن أبصارهم يفرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطئين إلى الأجداف هذا يوم عشر كذبت قبلهم قوم نوح فكله عبدنا وزد جل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فانتق الماء على أمر قد خدر وحملناه على ذات أنواح يجري في جزاء من كان كفر وان انقض ذا كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَيُنذِرُ وَلَنَخُذَنَّ الَّذِينَ اسْتَهْزَأُوا بِهِ كذبت عاد فكيف كان أعجاز نظر موقع فكيف كان عذابي ونيور ولقد أَمِنَ الْخَوْفِ وَأَمَنَ مِن ذِكْرِ فَأَمِنَ بَلَانٌ سُرُعُ أُرْقِيَ نِكْرَ عَلَيْكَ مِنَ الغَيْبِ مَا بَلْ هُوَ كِتَابٌ انما مرسلنا خاصيت سنن لهم فاو